الله لطيف بعباده يرزق من يشاه ورو أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يهدى به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم نزد له فيها حسنًا إن الله بطور شكور أم يقولوا نفتها thinking Up الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا للذين آمنوا conceito la الذين يظلمون الناس